من مزامير تراتي معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين منقذي من أعداء الراجزين ومن الذين يقومون علي يرفعني ومن الرجل الظالم تنجي يخلصني من أعداء الأشداء ومن أيدي الذين يبغضونني الليل يا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريو حن البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياة فقال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا أجاب يسوع وقال لهم وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لاني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أزهاب أنتم حسب الجسد تدينون أما أنا فلست أدين آآ آآ إن كنت أنا أدين فدينونتي حق لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني وأيضا في ناموسكم مكتوب إن شهادة رجلين حق أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني فقالوا له أين هو أبوك أجاب يسوع لستم تعرفونني أنا ولا ابي لو عرفتموني لعرفتم أبي ايضا هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد والمجد لله دائما.